أي نوع من أنواع التصرف لا بيع ولا هبة ولا تأجير ولا وقف ولا أي تصرف سوى العتق ففيه وجهان هذا الحكم الأول منعه من التصرف في ماله لا يبيع ولا يؤجر ولا يهب ولا يوقف ولا يتصرف اي نوع يعني كانه اجنبي بالنسبه لماله سوى الوقف سوى العتق سوى العتق فالعتق فيه وجهان يصح عتقه او لا يصح عتقه والشيء الذي محل خلاف عند نظر الحاكم هذه يرفع الخلاف الحكم الثاني من الاحكام الاربعه تعلق حقوق الغرماء بعين ماله الغرماء هذا له خمسة وهذا له عشرة وهذا له ثمانية وهذا له ستة له هذا البيت كل واحد من هؤلاء له حق في هذا البيت فلا يجوز أن يباع البيت على واحد من الغرمى ويستوفي به ولا يجوز أن يبيع الحاكم البيت فيعطي بعض الغرمى دون بعض يعطي أصحاب الديون القليلة دون أصحاب الديون الكثيرة ولا يجوز أن يعطي أصحاب الديون الكثيرة دون أصحاب الديون القليلة ولا يجوز أن يعطي القريب لقربه ولا يجوز أن يعطي المحتاج لحاجته وإنما كل الغرماء تعلقت حقوقهم بعين هذا المال فلا يجوز أن يختص به أحد دون أحد لأي مبرر سوى ما سيذكره المؤلف رحمه الله من وجد عين ماله بحالها يأتي التفصيل فيها أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله فليس لبعضهم الاختصاص به بشيء منه سوى ما سنذكره يعني إذا وجد الغريم عين ماله بحاله لم يتغير ولم يقبض من قيمته شيء كما سيأتي بشروطه ولو قضى المفلس أو الحاكم بعضهم وحده لم يصح لو باع الحاكم شيئا من اموال المفلس ثم جاءه احد الغرماء واعطاه القيمه ما صح لان لكل واحد من الغرماء حق في هذه القيمه قل دينه او كثر قلت القيمه او كثرت كلهم فيه سواء فلا يقال هذا يعطى لانه صاحب لسان يتكلم نفتك منه ولا هذا نعطيه لانه فقير ولا هذه نعطيها لانها عجوز ضعيفه لا الغرما كلهم يدلون بهذه القيمه على نسبه ديونهم نعم. ولا قضى المفلس او الحاكم بعضهم وحده لم يصح لانهم شركاؤه فلم يجوز اختصاصه دونهم ما يجوز ان يختص بعضهم بالقيمه دون بعض نعم ولو جني عليه جنايه او جبت مالا او ولد ثمالا تعلقات حقوقهم به ولو جني عليه جناية أوجبت مالا المدين جني عليه بجناية هذه الجناية لا يخلو قد توجب قصاص وقد توجب مال إذا أوجبت المال تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال إذا أوجبت قصاص فسيأتي أوجبت مال جني عليه صفع أو ضرب أو جني عليه كسرت رجله أو نحو ذلك فطلب المال او كانت اصلا هذه الجنايه ما توجب قصاص وانما توجب عرش فان ديون الغرمات تتعلق بهذا ولا يقل هذا جنايه عن رجلي او جنايه على يدي فانا اختص به او اعالج به نفسي نقول لا اي مال جاءك فحقوق الغرماء تتعلق به ورث المدين من ابيه او من امه تعلقت حقوق الغرماء بهذا الميراث ولا يقول هذا ميراثي ورثته من ابي وليس من الاموال التي اخذتها منهم لا اعطي عطيه تصدق عليه بصدقه اعطي زكاة مال تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال الذي دخل عليه من اي وجه لان مال الغرماء في ذمته وبالحجر عليه تعلق بكل ما تموله سواء كان قيمة مبيع او هبة او صدقه او ارش جنايه او ميراث او اي شيء دخل عليه فان حقوق الغرماء تتعلق به نعم وان اوجبت قصاصا لم يملكوه اجباره على العفو الى مال وان اوجبت الجنايه قصاصا هذا المدين جنع عليه شخص ففقأ عينه عمدا قال الجاني ماذا تريد قال أريد أن أفقأ عينك كما فقأت عيني ويقول الجاني أعطيك خمسين ألف الدية خمس وخمسين ألف لأن دية العمد مئة وعشرة ألف ودية العين نصفها خمس وخمسين ألف قال لا قال أعطيك مئة ألف أعطيك مئتي ألف أعطيك مليون ولا تفقى عيني الرجل مدين هل يملك الغرماء أن يجبروه على أن يقبل المليون يقولون له اقبل المليون وسدد الديون عليك وماذا تستفيد من فقعك عين هذا الرجل قال لا استفيد اتشفى اشفي ما في نفسي رجل جنى علي عمد عدوان فانا اريد ان اقتص منه افقع عينه كما فقع عيني هل يملك الغرم ان يلزموه بأخذ المال ليسدد الديون لا ما دام أنصرا جماية اوجبت قصاص فمن حقه أن يطلب القصاص ومن حقه أن يتنازل للمال فإن تنازل للمال وأخذه وسدد ديونه فهذا حسن وإن لم يرد هذا فلا يجبر قد يقول قائل ألم تدخل الميراث الذي ورثه من أبيه ضمن أمواله لسداد حقوق الغرمى ورث من أبيه خمسين ألف ما تركتوها له يتوسع بها أخذتموها للغرمى فلما والآن قد عرض عليه مليون ريال سيسدد الغرما كلهم ويبقى له بقية يشتري بها بيت ونحوه ألا تلزمونه نقول لا لا نلزمه إن رضي بهذا فبها وإلا فالقصاص فيه مصلحة عظيمة مصلحة للفرد ومصلحة للمجتمع زجر لكل من تسول له نفسه الافساد والاذى لان كثير من الناس لا تهمه الدراهم وقد يعطي الكثير وهو لا يملك شيء لكن يعرف ان اخوانه المسلمين سيساعدونه اذا ذهب يجمع قد يجمع أكثر مما طلب منه فيقول لا ما أريد المال وإن كنت مدينا وإن كنت فقيرا لكن أريد أن أتشفى اشفي ما في نفسي إذا رأيته يمشي بعين واحدة أستريح كيف يفقع عيني وأتركه يمشي بالعينين كيف يتعمد كسر رجلي وأتركه يمشي على قدميه خله يمشي على قدم واحدة فالقصاص لا يمنع منه وإن أعطي المال الكثير لأن في القصاص معنى عظيم يستفيد منه هذا الجاني ويستفيد منه غيره لأن الجاني إذا جنى على رجل مرء وكسرت رجله قصت رجله من حيث كسرها يمتنع لو طلب منه مئات الآلاف قد يجمعها بيسر ثم يذهب ويتعدى على شخص آخر يكسر رجله أو يقطع رقبته أو يفعل به فعلا مشينا فالقصاص فيه مصلحة للجاني نفسه وفيه مصلحة للمجتمع كما قال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة القصاص الذي هو القتل سماه الله جل وعلا حياة لأن المرأة إذا علم أنه إذا قتل قتل امتنع عن القتل فسلم المقتول الذي يراد قتله وسلم هو وسلم المجتمع كله أما إذا كان عند القاتل يسكن بسيط السجن عند تغير الأحوال وتقلب الأمور يخرج فالقصاص فيه حياة وفيه مصلحة عظيمة فلا يجبر عليه المدين لا يجبر على الدية، لا يجبر على المال إذا رغب في القصاص وإن أوجبت قصاصا لم يملكوا إجباره على العفو إلى مال لأن فيه ضررا بتفويت القصاص الواجب لحكمة الإحياء لحكمة الإبقاء على النفوس الإحياء. مثل ما لو قتل ولده عمد عدوان فقيل للمدين ولدك راح نعطيك المال قال لا ما أرضى حتى أقتل من قتل ابني ففي القصاص مصلحة للإحياء للابقاء على النفوس نعم ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض عرض عليه ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقه ولا قرض المدين المحجور عليه بالتصرف في ماله يطالب باموال وماله قليل جاءه جاره وقال اريد ان اعطيك مبلغ كذا وكذا لتسدد به الديون قال لا جزاك الله خير ما يحتاج انا ان شاء الله اتمكن من التسديد او اعطيهم ما بين يدي واجمع ان شاء الله للباقي هل يجبر يقال نلزمك ان تقبل هديه جارك او تقبل الصدقه التي تصدق بها عليك او تقبل القرض الذي اتاك من زيد او عمرو زيد او عمرو جاءوا اليه بالسجن وقالوا ما دام انه حجر عليك بالتصرف في مالك فنحن نحب ان نقرضك حتى تسدد الديون التي عليك ثم تسددنا فيما بعد هل يجبر على قبول هذا القرض لا لما لا يجبر على قبول الهبه ولا على قبول الصدقه ولا على قبول القرض لما في ذلك من المنه يقول انا حر ما اريد ان يمن علي احد من الناس اسدد بما بين يدي من اموال واجمع ان شاء الله واسدد البقيه ولا احد يمن علي فلا يجبر على قبول هذه الاشياء لما فيها من المنه ولا المرأة على التزوج لأن فيه ضررا بلحوق المنه أو التزوج من غير رغبه كذلك المرأة إذا كانت مدينة امرأة مدينة وحجر عليها في مالها ومالها لا يفي بديونها وجاء أحد من الغرم أو من غيرهم قال اقبليني زوجا لك واسدد عنك اعطيك مهرا يكفي لسداد الديون كلها هل تجبر المراه على الزواج قال تزوجي ما دام ان في هذا الزواج مصلحه وبراءه لذمتك تزوجي وخذي المهر وسددي به الديون قالت لا لا رغبه لي في الزواج فلا تجبر لأنها هي أدراء بنفسها ما دامت لا ترغب الزواج أو تعرف من نفسها أنها لا تستطيع أن تؤدي حق الزوج فترفض ما تريد تقول ما أريد فقد جاءت امراه من الصحابيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حق الزوج قبل أن تتزوج قالت يا رسول الله أخبرني ما حق زوج أحدنا عليها ما تزوجت إلى الآن تريد أن تعرف هل تستطيع أن تقوم بهذا الحق فتقدم على الزواج أو تتوقف فلما أخبرها صلى الله عليه وسلم قالت إذن لا أتزوج أبدا لأن حق الزوج عظيم لو كنت آمراً احدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لكن السجود ما يجوز إلا لله تبارك وتعالى هذه المرأة سألت عن حق الزوج قبل الزواج تريد أن تعرف هل تستطيع القيام به فتقدم وإلا تقول لا حاجة لي فيه ولما أخبرها قالت لا أتزوج ابدا أنها تخاف على نفسها أن لا تقوم بحقه كما قال عليه الصلاة والسلام زوجك هو جنتك وهو نارك يعني إذا كنت معه خير امرأة فهو جنتك سبب لدخولك الجنة في الآخرة وإذا اسات إليه فذلك سبب لدخولك النار في الدار الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام عن النساء رأيت كنا أكثر أهل النار قالت امرأة من النساء ولما يا رسول الله قال لأن كن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير لو أحسنت إلى احداهن الدهر ثم رأت خير شيئا ما لقالت ما رأيت خيرا قط فهي تكفر نعمة الزوج وتجحدها عند اتفاه الاسباب فلذا استحقت هذا الوعيد والعياذ بالله فالمرأة لا تجبر على الزواج من اجل سدود سجاد ديونها نعم. ولو باع بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد او امضاء لأن الفلاس يمنعه إحدى العقود لا إمضاؤها، لا إمضاؤها، وليس للغرماء الخيار، لأن الخيار لم يشرط لهم ولو باع بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد أو إمضاء الرجل. باع او اشترى قبل الحجر عليه وجعل له الخيار لمده شهر في هذه الاثناء مده الخيار حجر على الرجل رفع الغرماء دعواهم إلى القاضي فحجر القاضي على الرجل الرجل باعه اشتراسيا وله الخيار لمدة شهر والآن باقي من الشهر فهل يملك الغرماء أن يجبروه على نوع من الأمرين يجبروه على البيع او يجبروه على الشراء او على عدم ذلك مثلا هل يملكون هذا لان حقوقهم تعلقت بماله؟ لا لما قال لان الحجر يمنع ابتداء التصرف يمنع البيع والشراء لكن هذا بيع و شراء حصل من قبل وما بقي الا الإمضاء او عدمه فالغرماء لا يملكون اجباره على واحد منهما لا يملكون اجباره على البيع ولا يملكون اجباره على فسخ البيع ولا يملكون اجباره على الشراء ولا يملكون إجباره على فسخ الشراء لأن الفلس يمنعه إحداث العقود يعني ابتداء العقود لا إمضاءها عقد حاصل قبل عشرين يوم وما بقي إلا مدة الخيار الآن يمضي او يمنع هذا الأمر إليه ولا يجبره الغرما على أمر لا يريده. ويبه هبة بشرط الثواب لزم قبوله لأنه عوض عن مال فلازم قبوله كثمن المبيع. الهبة نوعان. هبة ايوان عمال هبه بشرط الثواب ثواب يعني دنيوي وهبه تبرر تقدم انه ليس من حق الغرماء ان يلزموه على قبول الهبه تلك هبه بدون مقابل هبة تبرر يقول لا ما اريدها ما اريدها جاره او اخوه او ابن عمه اراد ان يهبه مال ليسدد به الديون يقول لا يا اخي مالك لك وبارك الله لك في مالك ولا اريد منك شيء يجبره الغرم على أن يقبل هذا المال ليسددهم لا هذا تقدم هذه هبة تختلف بشرط الثواب الهبة بشرط الثواب يعني أن تعطي شخص عطية تريد منه أن يرد عليك مقابلها ما أعطيته تقربا إليه ولا أعطيته تقربا إلى الله تطلب السواب من الله والأجر لا أعطيته لأجل ان يرد عليك أكثر مثل الهدايا التي تهدى للأمراء والحكام ونحوهم أنت تعطيه لا تريد الأجر من الله ولا تعطيه بدون مقابل تريد أن تعطيه شيء قيمته خمسة ليرد لي لك سبعة أو عشرة فإن لم يرد أمكن أن تسترجعها فإذا أعطى عطية وهبهب الثواب هل يملك أن يمتنع عن الرد الجميل لا لأن الرد هذا ليس فيه مننا هذا الرد مقابل المال الذي أعطى سابقا فيلزم في قبوله يلزم إذا رد عليه مقابل ما أعطى أن يأخذه لأن هذه حكمة أقرب ما يكون حكم البيع إلا أنها بيع فيه مجاملة فهو يعطيه الشيء من أجل أن يرد عليه أكثر فمثل هذه يلزم على قبوله حقه. وإن مهب هبة بشرط السواب لازم قبوله لأنها عوض عن مال لأنه سبق هو أن أعطى شيئا وهذه تحصل كثير مثلا وخاصة من المدينين يكون أصل ما يبالي بالمال فيعطي العطايا ثم يضيع ماله فيريد من اعطي أن يكافئه عما أعطى فيلزم بقبول هذه الهبة لأنها عوض عما أعطى نعم. ولا يملك إسقاط ثمن مبيع ولا أجره ولا أخذه رديئا ولا قبض المسلم فيه دون صفته إلا بإذن الغرماء لما ذكرناه? ولا يملك من هو? الغريم المدين اسقاط ثمن مبيع. الغريم باع شيئا ما على شخص ما باعه بعشرة الاف. قبل الحجر عليه بعد فترة حجر عليه حجر فلس وعرف انه اذا استلم هذه العشرة الالاف ستكون لمن للغرماء فقال اتنازل عن هذه القيمة لك الذي اشترى الشيء هل يملك التنازل لا ما يملك إلا بإذن من الغرماء لأن حق الغرماء تعلق بما بين يديه وبما في ذمم الرجال له فلا يملك التنازل له حق عند زيد قدر عشرة آلاف قال زيد أنا تنازلت عن حقي الذي لك عندك فنقول ما تملك لأن حق الغرمى تعلق بما بين يديك من مال وبما لك في ذمم الرجال يقول ألم تقولوا إنكم لا تجبروني على الهبة أن أقبلها أنا الآن أريد تنازل نقول لا لا نجبرك على قبول الهبة لأن نلحقك المنه، لكن نجبرك على أخذ القيمة التي لا منة فيها لحق الغرماء ولا يملك إسقاط ثمن مبيع ولا اجره هو أجر داره بعشرة آلاف قبل أن يستلم الأجرة حجر عليه جاء للمستاجر وقال أنا أتنازل عن الأجرة التي في ذمتك لي اسكن بيتي لمدة سنة بلا أجرة هل يملك؟ لا لأن هذه الأجرة حق له ومال من ماله فلا يملك التنازل عنها ولا اخذه رديئا هو اشترى طعام مثلا او بضاعة من اي نوع من انواع البضاعة قبل ان يحجر عليه اشتراها بمئة الف ثم حجر عليه جاء